فَأَنُضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نبي إلا كانوا به يستهزئون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 الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين من السماء ماءا بقدر فانشرنا به بلدة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأعمام ما تركبون لتستو على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم ثم تذكرون نعمة ربكم إذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا نمنطلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين Em ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa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 وجعلوا المدائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا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 Am aateyna hum kitab an mi? Qablihi, fuhum bhi mustamsikon. Belqarou, inna wajdna كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا وَعَلَى مقتدون قالوا ولو جئتكم بأهدام ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فانتقنا منهم توبر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني برأو من تعبدون إلا الذين فطرن وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجون بل متى هؤلاء وأباءهم حتى جاءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولمَ أجاؤهم الحق قالوا ولمَ أجاؤهم الحق قالوا هذا سحرو وإن به كافرو وطعنوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القبائتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفانا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك ورحمة ربك خير مما يجمعون اللهم ان نسالك ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج وموارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون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 وَانَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَيْتَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فبِئْسَ الْقَرِينُ فبأس القرين فبأس القرين ولئن فعلتم اليوم إضلالتم أنكم في العذاب مشتركون أَفَأَنْتَ تُصْمِعُ الصُّمَّ أو تَهْذِي العُمِيَّ وَمَنْ كَانَ فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقimون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي يا إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسوف تسألون وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا e ca'alna min dunir rahmani alha'ati yu'badun wa laqad arsalna musa bi ayatina ila fir'awna wa mala'ihi inni فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون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 فَلَمَّا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ فَلَمَّا مَا آسَفُونْ تَقَنَّ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ فَجَاعِلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ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 İn huwa illa wadun an-namma عليه وجعلنا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم فلا تنترن بها فلا تنترن بها واتبعونها ذا صراط مستقيم ولا يصدنك الشيطان إنه لكم عدو النبي بالبيانات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم امين هل يغضبن الا الساعه ان تاتيهم Al taetiyon bırttan, onlarla yeshurun. Al ahlâa o yoma idin, bazı onlarla bazı ngedon, illa müttakin. تقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أدخلوا الجنة ودخول الجنه انت وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها وفيها وفيها, وفيها استهيل اود وتلذ العيون وانتم فيها خالدون وتلك التي أنلون لكم فيها فاق لكم فيها فاكنة كثيرة منها تأكلون يا عبادي لا خوف عليكم لا خوف عليكم اليوم ولا أت تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم يطاف عليهم فيها ما تشتهيه الأفوس وتلذ الأعين وفيها وفيها ما تشتهيه الأفوس وتلذ الأعين وأنتم فيها. جَنَّه وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون Allahümün Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah Allah. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أَمْ أَبَرٌّ أَمْرًا فَإِنَّ مُبَرًّا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 Olin kanır Rahmanı ve Lütfen, fana العابدين Alabidin. Subhan Rabbı Sınavat ve Al-ırdı Rabbı Al-ırşam. Ma yacifun, يَوْمَ يُلَاقُونَ الَّذِي يُعَدُّونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُ و تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين الشفاعة إلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فإن لا يؤفكون وقله يا ربي إنها اصفح عنهم وقل سلام، فاصفح عنهم وقل سلام، فسوف يعلمون.